وَدَادَ لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَذَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِلَى خَوْلَنَا نِعْمَتَنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا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 فِذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰىٓ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ لا من رحمة الله إن الله رَحْمَةِ اللهِ اِنَّ وأنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم لَهُ له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل مِنْ من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ضغطة. مِنْ قَبْلِ أَنْ نَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ أَلْتَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ أَلْتَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ